موقع روائع التلاوات يقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك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 هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار النهيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة واعتموا الزكاة لهم أجورهم لهم أجورهم عين ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ وَأَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَهُ وَأَتَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَن تصدقوا خير لكم إِن كنتم تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يوما تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى الله وَاتَّقُوا توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت، وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتو بدين إلى أجن وَسَمَّاهُ فَأَكْتُبُوهُ وَاللَّيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبُهُ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَيِّ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَاللَّيَكْتُبُ وَالْيُمْلِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَاللَّيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٌ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 إلا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضر الكاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعْلِمُكُم اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانُ مَقْبُوضًا فَإِنَّ إِن لَّبَعضَكُمْ بَعضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تبدوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يحاسبكم بِهِ اللَّهُ فيغفر لِمَن يَشَاءُ ويعذب مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا وارزل إليه من والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير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 أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أنف لا كان عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التَّوْرَاةَ التوراة مِنْ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الَّذِينَ الذين كفروا اللَّهِ الله لهم عذاب شديد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 لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة, ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب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 أولئك هم وقود النار كدأب آباء فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم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 إن في ذلك لعبره للابصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين, والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخير المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبيكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا